يقول قولا عظيما جدا يقول عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة الرحمة السماء تنزل على أهل الأرض ممن اجتمعوا على ذكر سيري أعلامهم وأسلافهم ولعل قائلا يقول ما يدري سفيان بهذا أقول ربما أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده والمعنى قريب وأصلح الصلحاء الذين يمكن ذكرهم بعد الأنبياء هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وصلحاء الأمة كثر والصحابة كلهم صلحاء فأصلحهم أبو بكر كيف لا وهو ثاني أثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا توكل على الله عز وجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لأنس بن مالك إذ كنت بالغار مع النبي عليه الصلاة والسلام ولو نظر أحد من المشركين تحت قدميه لأرصرنا ولكن النبي يطمئن أبا بكر إلى فضيلة عظيمة متوكع الله يقول النبي لأبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما النصرة والمعونة والتأييد والتسديد والحفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله تعالى هو الثالث لهما حينئذ يطمئنوا أبا بكر صديقنا رجال الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد بذل المهج في محبته والحفاظ عليه فكان خير الأصحاب وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل من أحب الناس إليك رسول الله قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها في إن الشيعة المجنين فهذا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 عبد خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده لم يفطن أحد من الصحابة إلى ذلك ولكن أبا بكر قال رضي الله عنه فداك أبي وأمي يا رسول الله ثم بكى فكان العبد الذي خيره الله تعالى بين الموت والحياة هو النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفطن لذلك أحد إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يبين مدى محبته لهذا العبد الصالح فيقول لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن ولكن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله عز وجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبا بكر أخي وصاحبي شوف الشرف العظيم أبا بكر أخي وصاحبي فكيف يقال أبا بكر ملعون وكافر وطاغوت جنه فقدوا عقولهم لا يضرون ما يخرج من رؤوسهم قاتلهم الله أن يفكون أن يفكون حتى يتهموا بهذه التوم الباطلة الذين هم أول الناس بها يتهمون بها النبي عليه الصّط يتهمون بها أبي بكر رضي الله بل يتهمون بها النبي عليه الصّط والسلام ولذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام المنزل الذي أنزل الله تعالى فيه أبا بكر فيسأل الناس ذات يوم فيقول من أصبح اليوم منكم صائما فيقول أبا بكر أنا يا رسول الله من عاد منكم اليوم مريضا فيقول أبا بكر أنا يا رسول الله فيقول من أطعم اليوم منكم مسكينا فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله وظل النبي يسأل وأبو بكر يقول أنا يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعت هذه الخصال في عبد إلا أدخله الله الجنة مجتمعت هذه الخصال في عبد إلا أدخله الله الجنة قال النبي وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر يعني ما اجتمعت في عبد إلا أدخله الله الجنة أي بغير حساب ولا سابقة عذاب وإلا فكل المؤمنين يدخلون الجنة برحمه الله عز وجل كل الناس يدخلون الجنة أهل الإيمان والإسلام ب بفضل الله عز وجل وأما هم في الجنة رفعة ونزولا على حسب أعمالهم ولكن دخول الجنة حتى للأنبياء هو بفضل الله كل الناس يدخلون الجنة لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فدخول الناس الجنة بفضل الله واختلافهم في الدرجات على حسب أعمالهم فانظوا إلى هذه الشهادة العصماء من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بدخول الجنة وأنه كان أسبق الناس في فعل الخيرات وترك المنكرات فهو صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام بل وهو كذلك أخوه بل وهو كذلك أخوه واتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لتسأل عن حاجة لها فقال النبي اذهبي حتى يأتيني الوحي فقالت يا رسول الله فإن أتيتك ولم أجدك كنا تقول لو لو مت قبل نأتي فقال إيتي أبو بكر إشارة إلى أن أول الناس بعده بالإمامة والخلافة هو أبو بكر كيف لا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في مرض موته إيتيني بكتاب لأكتب لكم لعل متمن يتمنى، فيقول أنا أولى بها من غيري. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأب الله والمؤمنون إلا أبي بكر. ويأب الله والمؤمنون أن يتولى الخلافة والإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبي بكر. شهادة ثالثة. ورابعه وعشرة في أحقية أبي بكر بالإمامة, بالإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويأب الله المؤمنون إلا أبي بكر في حديث أبي هريرة قال بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها واحد شيء بقرة بقرة ثم ركب فوق ظهرها فالتفتت البقرة اليه ثم قالت له اني لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرس، حرس الارض ففزع الناس وخافوا ابقرة تتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر الله إيش الناس دول إيش الاثنين دول من دون الناس استفاء واختيار أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر الحديث التنصيص على أن هؤلاء من أصحاب الجنة ومن أهل الجنة هل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والله تبارك وتعالى أقره على ذلك ولم ينكر عليه هذا القول وما كان ربك نسيا هل خافي على الله عز وجل أنه من أهل الجنة حتى كان يصححه لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سيرتدون من بعده وليسوا من أهل الجنة جنون جنون وخبل بل هو حقد دفين على الإسلام وأهله وتمسح بأهل البيت وهم منهم براء براء فلا أهل البيت من الشيعة ولا الشيعة ينتسبون لأهل البيت بل نسبتهم لليهود أولى لأصولهم الفارسية اليهودية الحاقدة على الإسلام وأهله ورموزه ثم قال أبو هريرة بينما راع في غنمه يرع إذ عاد عليها الذئب فأخذ واحدة منها واحد برع غنم الذئب تضع له أم واخد شاه واخد نعجة واخد خروف فاستنقذها الراعي منه قاعد الراعي يجر وراه لحد ما حاول يخلص هذه الشاه من فم الذئب ثم التفت إليه الذئب وقال أيها الراعي إذا كنت استنقذتها من اليوم فمن لها يوم السبع ذئب يتكلم أذئب يتكلم شيء مذهل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر تاني نعم هو الذي صدقه إذ كذبه الناس وواساه بماله وكان وزيره بل كان وزيراه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت أذهب أنا وأبو بكر وعمر وأرجع وأنا وأبو بكر وعمر وأدخل وأنا وأبو بكر وعمر وأخرج أنا وأبو بكر وعمر شيء عجيب هما وزيراه هما وزيراه فكيف يمكن للشيعة أن يؤمنوا بما نؤمن به في جانب الصحابة هؤلاء الذين درجوا على سبهم وشتمهم ولعنهم وطفحت كتبهم ومصادرهم ومراجعهم الأصلية بسب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم ولعنهم كيف لهم ذلك ثم يأتي زيد أو عمر من هؤلاء المجانين فيقولون هذا كلام سابق وكلام قديم نعم هو موجود في الكتب ولكننا لا نقول به ولا نؤمن به فإذا كنت صادقا فيما تقول فيلزمك أن, تز... أن تنسب هؤلاء الأئمة الذين هم أئمتكم وعلماءكم أن, تنزلوا أن تل... تنسبوهم إلى الافتراء والكذب وتحرقوا هذه الكتب التي قد امتلأت بالافتراء والكذب وامتلأت بالضلال والكفر البواح في حق الله تعالى وحق رسوله والصحابة الكرام وفي حق القرآن وغير ذلك من ثوابت الإسلام وأركان الإسلام إذا كنتم حقا صادقون فيما تقولون ولكن هيهات هيهات أن يكون الأمر كذلك فإني أسأل الله تبارك وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا وصحابة نبيه الكريم في الفردوس الأعلى وأن يثبتنا على محبتهم والاقتداء بهم فهم الأسوة بعد رسوله الكريم صلى الله على نبينا محمد ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد